عن علي بن غير المغضوم عليهم وعلى الله الذين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا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 فَلَْبحَكُ قَللَ وَْبَكُ كَثْيرَض جَزْ أَم بِمَا كانَوا يَكْسمون فَإِرجعكَ اللهَّهُ إ ق إِفَةٍ مِنهُم فَسْتَأْذَنوا كَدِخُودِ فَقُلًا تَخرجُ مَ يأَبَدا فَقُلن لا تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي أعدَوا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ على أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ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 ভালো অকবর السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله>, <سلام عليكم ورحمة> الله الله اكبر الله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 أَُّ ل يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيَا قدَدْ أَفْلحَمَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ بَنْ تُؤثِرُونَ الحيةَ الدُّنْيياَا وَْآخَِةُ خَيْرُ وَأَبقَا إِ هذا لَفِي الصُحُ فيِيأُولَا صُحُ فِي إبهِي স্বামী আল্লাহিমানিদার الله হামিদ আল্লাহ الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 سمع الله অল الله অল্লাহব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 धान बोझा सहज हो जाएलम बुनियादी शिक्षा पोतर साधारण उदाहरण प्रति बुधवार रात दस टेब सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेल देस टी बांगल घटना जार मध्य निहित आल्लर निर्देश घटना াহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কাহিনী প্রতি বুধবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে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 मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद शब्द मदानी कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसाए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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وَمَا يخفى ونيسنك لليسرى فذكر إن نفعت النكرا سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى أَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيَا قدَدْ أَفْلحَمَن تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ بَنْ تُؤْثِرُونَ الحيةَ الدُّنْيياَا وَآخَِةُ خَرُ وَأَبقَا إِ هذا لَفِي الصُحُ فيِيأُولَا صُحُ فيِي إدْرهِي আল্লাহ মুামিদা الله হামিদার আল্লাহ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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عنا اللهم تجاوز عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا ذا الجلال والإكرام اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى ربه مسرورا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك وأعل به دينك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهده ليكون له عضيدا وركنا شديدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم وادفع عنا الغلاء والوباء والجلال والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 স্ার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 সালামু আলাইকুম আমি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা মানবতার পথ প্রদর্শক আলফর আনুল করিম কি ওসিরাত করেছে মানব জাতির জন্য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 बृहस्पतिवार सन्धार साढ़े छटा पुनः सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेशे पीजिंग